117. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 118. وما أدراك ما سجين 119. كتاب مرقوم 110. ويل يومئذ للمكذبين 111. الذين يكذبون بيوم الدين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 صال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامه مسك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 وَإِذَا قَالَ بُو إلَى أَهْلِهِمْ قَالَ بُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَى وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّانِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاحَ ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون